second is a b complexa. AB complexa. To to the set is 71/4. Abdiya qulna inna classification of robotics is order of movement or orders of locomotion. Yani el The first fire, which is the servo motor include طو صفاية وكانا أسنى كمان داي حالي اسمحنا ساب قدينة قدينة فقباري سوق قدينة بالأقدار الكازين تمام يا بنات؟ قدوا معكم عند الحالة الأول ونوضلكم معرفش هنا فينا وانا كالكلام داوة تمام دا السكن بإز الماستيكو الماستيكوشون الماستيكوشون فقباري فلاجي دايب تمام؟ وأخذنا الزامر بالمحضران دي للأنواع إيه؟ صاركم درسنا مع وعدنا إيه بناتك؟ بالإنتميبة الستيروتيكا وال... لا حنقول لي يا سود بول سودوبوتيكا تمام؟ اللي هي مين؟ إنتميبة الستيروتيكا في نفس الوقت أخذوا الإنتميبة إيه؟ قروي وال... إنكم فرزوا واحدة كانت بابوجينك كانت إيه؟ كمزة تمام؟ بالنسبة للسامن بالفايلة في طبعا الفريمين بأميدة تكتير إن أنا بيساكم في إيه المبرك برضو بول سودوبوتيكا تماما. الماستيبو فورا او الفيليمو فاي الفلاجلة اخدنا اكزامبل الجياردية لمبليا درستناها صحيح تماما. واخدنا بعد كده فيه ازر بارازيل بس ان شاء الله ناخدها بعد كده. دي الايه دي كومبليكسة. اللي ان شاء الله ما هدنا هناك بارازيل ربيدت دي امكان بعد كده السيبو فورا الي يمو فاي ايه بيستيليا ودي اخدناها ودي اخدنا فيها ايه؟ بلانتيديا قرار. ما حدش يقول لديه قرار. بلانتيديا قرار دقل ايه بروتوزون مرازايا. وفي بنا ثمينة. طيب. يبقى كل نسبة اللي معاني دي بطولة انا احفاظها. اعرفي بس انت زي ركش انتعنا فنة. فاني فاية فيها عشان تعرفي. قلت الموكمن الكاركتوليسيك كاركتوليسيك كاركتوليسيك صور بي اي بي كومبلكسا اي بي كومبلكسا اي بي كومبلكسا ديز بارازايتيد فورم سبور يعني سبور يعني نفس الشكل بتاعه الكومبلكسا اسبوروزوا اسمها اي بي كومبلكسا كيفع اسبورو اسبوروزوا نفس نفس الميل نفس بعد بيقول ان هي طالمه بروتوزوا اللي هي عباره عن ايه يون سيلولار اورجانيزم سفور فورني ببارازايل، بيكون سفور، بيكون سفور، هنشوف عني سفور دلوقتي طيب، بيقول لها كومبليكس لايك سايل، احنا فكرينها بأخار بمسر عن سبيل النسان البلدين في البلدين في البلدين في باقي وسيطة الإنسان إن جيسد السيست في سايل، حوال السيسك لا، لا هنا بلدين سايل البلدين بأشوية ديه كومبليكين شوية وسعة، شوية كبرت قوضين بنا؟ طب داخل الـ Life Cycle في عبارة عن ايه؟ في لازم أي Life Cycle تبقى فيها 2-time-in-individual أو الملتفكيشن الـ Sexual وقال الـ Sexual وقال الـ Sexual وقال من المزود الـ ايه؟ <تصفيق> <عبارة>. <تصفيق> and sexual reproduction or sexual multiplication الغرض من النوع ايه؟ من طير القيب بتاعه النوع بتاعه والطيب يحافظ على نفسه تمام؟ طيب نقول ان انواع الـ involving a sexual and sexual reproduction الـ sexual reproduction ده تمام هو ثلاثة طيب من الـ الـ reproduction الـ ده بيقولوا التلاثة stages مبارعه عندي سي 1 3 ستيك حاجه اسمها اسبروجني مي روبوني اند جابيتوب دلوقتي ما فان خوارزميه اللوب النهارده اسمها ايه اي بي عليها ايه خلاص عرفنا ان السايكل بتاعتها نوت سمبل لايف سايكل بوت كومبليكييت لايف سايكل وليون المتعملون في ميجا ميتة فيه اكتر من الستيجز تمام؟ بعد كده فيه تقسيمة تانية دي ايه مش هكوه خلينا نقول كلمة ايه السبوروزور بنرجع ميقى الى كوكسيديا سبوروزور وان بلاد سبوروزور طيب بلاد سبوروزور ان شاء الله هل بعضيها؟ المحرك إن شاء طول برازايد حاجة اسمها البلازبوديا قد تبقى عنها مرض البلانيا وحاجة اسمها التاميزيا تمام؟ كل, كل طول برازايد بقان نوع من الاسكوروزور بلد اسكوروزور في قدر برازايد الكاتيجة بتاعها او غلينت دي البوكسيديا اسكوروزور طب الاكسيد الاسبوروز ودي بتبقى كلها انفكتنج او انفكتنج ديشو وبعضها بتبقى موجوده في الانتست فبنرجع نقول لها سب ديفيجن ثاني مين هي اللي هي الاكسيديان اسبوروز انفايت انتو ان انت ايه انت خلاص كل ده عشان انا بس اوصل لاسم الفارازايت لكن كل الفارازايت اللي هنتكلم عليها بنيه الايه خلاص طيب من الاندستاعلان اكسيديا الاسفوروزور ان شاء الله ما على الزاية اسمه الكريبكوسكوريديان الكريبكوسكوريديا فرق اندت سايل كوروزور الاتنين عن ايه اكسيديا اكسيديا عند ربية الاني فايرة كوروزور تمام الاكسيديا في حال ديها الاندستاعل ولا الايه اندستاعل تمام طيب هده لان ندرسه نهارده نشعر الله فيه هارده سيجا بسفورزوان ايه تيشو سيست فورول بسفورزوان فارازايت ان شاء الله هننبسه باسم قوكسودازمة غونديو قوكسودازمة غونديو يبدأ اسم عم تقولك عنه مورد بصها ان الفارازايت ده البيع من الريبيت الابوشن في, ال في البرينان في ميك او لنسميه مرض او ده البرينان وانتوا بقى في محضرتنا. دايما هكذا بلايك اي حالة بنتي ايه جيرال انت بس او طبع انت بالايه بتاع ايشة بس. هنبدأ ان شاء الله بنتي ستايتل اسكوروزون. انت ستايتل فعناها هذا الفارضايت بتبتل ايه بنتي ستايتل. لسه لا قلت لا ولا راجع هنشوفها حيات دولة. طي. اول فارضايت انت ستايتل وهو يبنات ريبتو اسكوريديم. الكريبتوسبوريديام في انواع كتيره جدا عشان كده دايما الحاجه لما بنقولكر ولكن الاكثر حاجه ريليتد او قلناها برقم المشروع حالي النهارده هو برودوسد باي بس بوريكت يوزس تمام ليه متاخر يا فيني تاخدوا مكانكم مستنيين لو خدتوا برط الاسبوع ده لا يعني وبعدين بعدين عندك اسبوعين ثلاث اسابيع كل اللي يكون لديهم كل اللي يكون لديهم مادة وانا عصم تلاب وخميس كل اللي يكون لديهم مادة نحن <تصفيق> تلاب جي مادة وخميس مادة طوبروين تمام؟ هيدا إبنات كريبتوس بوريتيو The disease caused by this parasite فبنقول ده عن ايه؟ انت سبايمال فارازيتيك الفيكشن هادا جيد؟ لا قوز دباي كريبتو ستوريديا باسميشوز انا اعطيكم انه اللي في اسميشوز اسمه كريبتو ستوريديا باربرا كلا؟ بس تاك حاجة هاللي وثالث محاياً أو distribution محاياً بنكون الكريبتوس بوريدياً widely distributed في أي مكان في الأنواب أساساً الكريبتوس بوريدياً يا بنات ده ده زروت الدزيز opportunistic يعني ايه زروت الدزيز؟ يعني هو أقول ده parasite infecting الانيميل transmit from animal to animal and accidentally infecting الإنسان خلاص؟ يعني ناكيه زروت الدزيز يعني ايه؟ يعني أساساً طفيل ده كان بيرتقل من أنه ولأنه ولكن ده بيصل للإنسان برضو بيعمل له ديزيز قبط ده معنى زيادة نمرة اثنين opportunistic opportunistic يعني ايه؟ إن البرازايت ده when infected the normal healthy person not, don't produce any any harmful effect at the same time when infected immunosuppressed a really severe disease قبط المبنى ان الopportunistic يعني ايه؟ يبقى من الأبورتونيستيك فارازايد الحبيب يتدمعيه بالنسبة للبروتوزولة اللي هو مين كريبتوسكوريتين كريبتوسكوريتين يبقى كوزموكوريتان يعني هي بناك ويدلي ديستريبيوتيد ويدلي قوة بعدين يعمل ايه دياريان قلنا الأبورتونيستيك يعني ايه؟ انه يعمل سيبير او سيدياس ديزيز في اتنيون سابريستي ترسل تمام؟ ريسك الجروب مين أكثر ناس معرضين في انهم يصابوا بركبين تسبريني جميعا؟ شكة في عيك الناس اليديه لنج او هاند لنج للهجمال، يبقى معنا كده الناس اللي هوا ايه؟ وبعدين البرازايت مور كون فكل في ديكتور سيتر هي زي الحضانات والحضانات بيبقى منتشف بين الأطفال وبين الأطفال المسؤولين عنهم، مرتين بالكم؟ تمام فبنقول مين اكتر رزق وتهوب بيقول الناس اللي هم في اضافة كمان لاظر ترابللس بلو اندامي ايريا يعني ايه؟ لو اي حاج براح لأيريا فيها الدزيزة ممتاشر بقى هو ساستو بلناتراكت الانفكشن والنط ايه؟ تمام ثاني حاجة بيقول لتشيلدر احنا عرفنا دايما دايما اي حاجة ممكن تأثر اكتر في لتشيلدرين ليه لتشيلدرين يا جميل؟ <تصفيق> <م> <تصفيق> لأ ما هي مش معاك؟ طيب لأن الأطفال أساساً أنت قلتوا بكل متخاجيشين بالضافة من المنطقة بتاعهم لحد ما معيش بوكين قلت بعد كده وخاصة أنه معبر الأطفال من التأسر لبنات اللي هو النظر بالاستفيدة ليه؟ لأن الشيء طبيعي ما شعورة دابة من الأم كتير من الأطفال القادس بضطاكل من الأم والشيء من... بالتاعنا بعد المنطقة فده بخال الإيمون سيسم بتاعته ايه؟ بقت او ايه تكه دي يعني اجيب است اي ايه اي اد مش ساكنه واحده اللي بعديها سبعه كده سبعه بعد كده نقول دي كمان ثاني والادره الثانيه عرفنا اكثر ناس ممكن تظبط على دي سبكريبتس ميديا فده اكثر حاجه مين <سؤال> <سؤال> <سؤال> الشيندر وعرفنا وخاصة مين من الشيندر لونن <سؤال> <سؤال> <سؤال> نيجي بعد كده اه اي واحد بتبقديل يكون مع الهندر سواء هو اللي هو المورجر في الفارن نفسها او الدكتور اللي فيها او بتنتفعوا اللي في المقبل وعرفين ملكم طيب قلنا طبعا الأسطار وخاصة الأسطار جوهة ايه؟ <تصفيق> يعني دايماً مش بترقوا أعطاكي الأمود دايماً بتطيبوا الحضارات الحدادة طبعاً فيه أكثر من قطل موجودة واحد معدي والجرسة أو المسؤولة دي أو المسؤولة ممكن بيه ترانسيمت الانفشن من شائطة دي لأسر ما قلت بنا؟ تماماً كلها دي معلومات كلها زينوزيز زينوزيز يعني ايه؟ زينوزيز يعني ايه؟ زينوزيز يعني ايه؟ يعني يعني ايه هنقول ما ترانسيمتت أمانك اذا هو جديد بعد ايه بعد انتكت الا دي اي استفسارات الجديه يا بنات يبقى احنا بنتكلم على معانا ان ذا تاجر اسبوروزا وهو مين كريبتوسبوليديام سبيشز او تمام هيعمل لي ديزيز اسمه ايه كريبتوسبوريدياس اكثر عرض هذا الديزيز هو الايه تايريه معرض سبب تمام هلقففت كل الناس ولا قففت أكثر أفت اللي هو اللبينو سابريزت؟ اللبينو سابريزت ثمان اللبينو كومبتكت إنه إيه؟ يجيلهم الدزيز بس الهيس يقدر يقوم خلاص؟ طيب ندخل مع الكلة على الترانسميشن ترانسميشن في كو اورال كلنا عرفنا في كو يعني ايه يعني الانفكتد ستيج اللي خارج مع الستول لو عمل او وصل لاي فود او برنج الانسان هيا يبقى يتناول يبقى ليه ااتراكت الانفكشن دي معناها فيبو اورال <تصفيق> <أنا بعليش. ها؟ تصفيق> دي بقى 2 بيرسون تو معناها ايه ده بقى اه يعني بيرسون تو بيرسون انا معلش ها اه كنت مرته كلمه بيرسون تو بيرسون دي بعدها ايه الانفكت الاستيج دي ماتيور شخص اللي تخرج من الانسان المصاب على اطول تان ايه produce انفكشن to another person وانا تنبنى person to person يعني على اطول من شخص لشخص او من شخص نفس يوعد لفسه تاني مش محتاجة فترة تبقى ايه تحسن لها ماتيوريشن يعني كدة الاستيج اللي خارجة من الانسان انفكت الاستيج at once فلاحظتها وانا تنبنى طيب بعد كده موتر يعني موتر بورد هما لما بدأ المرض ده ينتاج لبنات كان أكثر عن طريق المياه كما معرفة دينا المعرفين احنا قلنا أساساً المرض ده إيه زلودك بين الحيوانات صح؟ دايماً أجل حتى تجرب الحيوانات دايماً بيبقى إيه الحيوانات مش بدأت تجربة عميه ولا عميه كونتور ودايماً غالباً المره هكي تجربة ديه آآ مش النجال يعني لا مجرمات صح؟ الترشيط طبيعي إني يحصل ان دي الستور بتاعه الفيروس الانفلونزا في مرحله اللاكتامنيشن الميه مكان لمكان في الانسان والانسان صح فبتبقى ده من الناس اللي في المناطق دي بتصاب في المناطق دي قبله لأنها كنت منيزة بالإنفكت <تصفيق> الاسميش تمام؟ ده <دا> معنى <تصفيق> سواء بنشرب الميا أو في طريقة تانية الاسويمينج اللي نعمل لها الاسويمينج في الاسويمينج بول فقد اندأكم أي الحمامات اللي بتدي ما بهاش سوبر كوليريليشن بتهاش كل فضل بيحاصر الميا قمت بقى مصابقة حد يكتب يقول إزاي الاسويمينج بقى مصابقة لقى الميا دي مش مديف يعملي مستمر اه يا حبتي نحن نبقى ده, ده دراك مفصدع ما فوش أنمك هكذا يقول لها من شخص لشخص؟ من شخص لشخص لأن لو نزل في الكتوليسكوميج هل ده تنظروا بصور هون هل على نفسه صح وهم هل في الكتوليسكوميج وبرده أنا مش وارد فلو ما فيش كلها راكول بغيام باية ديب ويرعوها ليه لأن الأوقوسيس أو, أو الإفتسيج للكتوليسكوميديا مش بتتأثر بالنورمال كوريليشن بال ايه خلصت عليها واخدين بالنا تمام ده معنى الكلام ده يبقى هنا الترانسميشن فيكو اورال ترانسميشن او ممكن نقول عليها بوتال سكشن تمام بس هنا فيكو اورال عندنا من اكسترنال برافو عليك لان هو قل ده بس تفسير تاني بيرسون تو بيرسون وخاصه اكثر اماكن شايفين تمام الحاجه اللي بعد كده قلنا ايه يعني سبب الميه الميه هي المسؤوله عنها سواء احنا بنشرب مية المية دي contaminated وخاصة لو هي مش بتكتب ايه عن طريق المية تكتب هنا من الحنفية دي مراقبية رعاية صحية ونفن او من الناتشرال فولز وقلنا إني إيه ناشو راكورز مغبط وواعد لكن نسومين كنت قلت إحنا سر اللي ياتبق إيه فيها القصة الفوت بورن فوت بورن يعني إيه عن طريق أي أيه ونتبني إليت الفوت شيء طبيعي بنافس الكلام الفوت حضر ونتبنيش عن طريق إيه إما من الفوت حاجة اللي عنافسها اللي يتعامل مع الأكل أو إن الأكل ده إكس وعن طريق إيه الإنزبتس أيا كانت لها حاجة بتطير أو حاجة بتسحك تمام؟ اللي بطير زي ما قالي زمنتكم اللي هي زي الايه؟ الحاوز الفلاي واللي بتزحب زي الايه؟ الخوكورشيز تمام؟ طيب. هاي السفسار عرفنا هنا الترانسيشن. ما ننساش طبعا الانيمال كنت واحد بيتعامل مع الانيمال لان ده زلودك معورد ان هو اتراكت الايه؟ الانفكشن. اوتو انفكشن احنا قلنا ان فيه باورا مودي اكسدورنا بايه؟ ممكن تباكسامنا الوتو انفكشن. فيه كمان إنترال بسيدي هنقولها مع مايك في طيب نبص مع بعضين على ساكل ده ناسموا الورقة اللي معاكم محقص هنا أجيبوا البحثين إيه في السورة دي يا بنات السورة دي سورة إيه سورة إيه اللي ممنين فيها تتشيل درس إيه وأقوم أياه صح المنازل اللي هو تمان يعمل إيه باباوي باباوي بالنطق في, في المايا بيرعب في المايا ايا كان تمام؟ كويس وارد حالة في اتنين لكنه نفس الطفل ده ان هو ابتلع المايا والميا ديته وكان انفلت بستيش اسمها او او سيست او ان نفس الطفل ده يكون مصاب ايه المسطول بتاعه عمل كنتميش الهو ايزر كان تمام؟ انا عادي انفلت بستيش اهيه اسمها ايه بنات؟ او او سيست فلننساش الحاجه اللي بتيجي في فيكو فيكو اوفرال ده ماغستيك هولد ثيك هولد يبقى معنى كده في ايه في سيلف هولد الاستيج نفسها اسمها ايه يا بنات اوزيست يبقى دي عباره عن دي اللي بنتكلم عليها الثيك هولد اوزيست دي الانفكتد ستيج المود اوف انفيكشن او طريقه انا باخد بيها جسم الانسان ده في الارضيه الايه كونتامينيتد فود درينك صح او كونتامينيتد ووتر بس إن هي بتوصل إيه لجسم الإنسان الشخطة بيها إيه؟ هتوصل فايلة لفين؟ في السمول انتستين داخل السمول انتستين نباركز معنا وهنقولها فلسطيدل بعد كده الاوكوسيس تبتل إيه؟ هتوصلوها اتراكشن أو تنجازك من أحدة الانتستين اليوكوزة كمان؟ وتبقى إيه؟ شوية كأنها أبتاجت أو سجد لها وبتتصل هاتشنج لقول بتاعها ونخرج منها فورسبوروزويد يعني إذاً الأوقوسيس اللي هي ناتور دي إيه قولدينت اللي هوها؟ خلاص؟ تماماً يبتطي الفورسبوروزويد يعملونه بلنتريشا للإنتستاينة الميوكوزي هذي مخالف معنا؟ ولكن لما يدخلوا الإنتستاينة الميوكوزي ما يدخلوش دي في السل هيبقى إيه؟ تحت البراش بوردر وورا صايتو وردنا تمام ويبتدي يكون سبروزولت مالتي تمام وفي النهايه بيدي اووسيست ريدير لليوم برضو بقى السايكل حصلت فين ويزد البرش بوردر اوف ذا سمول انتست بيها ايه باسفور ده اللي بناه لما دخل الانتصالية منيخوذة مدخلش البرازيت لسايتو بلازم لأ! بين الاكستور منول او الحافة وبين السايتو بلازم نفسه تمام؟ الانترزل انت مع عارف ايه اولاتك ايه؟ او, او سيس. ولكن الاو سيس دي لها تو قليس او سيس دي لها ثاني وول واو دي لها ثاني وول والاتنين بيحتاجوا دخلهم على فور اسفوروزويد رأيت كده في اي مشكلة؟ حاجة موجودة في اليوم هتمتزر ولا هتتحرك مع الانتستاني الكونتينت وتخرج؟ تمام من اللي بيخرجوا يقاوم الثيك وولد وقو سيستم الثيك وولد هيحصلها ايه؟ وهي داخل الانتستم احصل رابشر للثيك وولد وليه انفيكشن تاني يبقى حصل عندي انترنال اوتو انفكشن من المسؤولة عن الانترنال اوتو انفكشن اكسلان ومن اللي هيوفرق مع الستور بتاع البيشن وهو ده اللي هيقاوم ممكن ما اتبهر راسيبت شو يقاوم لأي صوف جوية وما يتأثرش بالنورمال كلور بتاعنا ومن بدنا يبقى ده كيلو بالاوبروديوسي انفكشن لما يبصل لأي أنمال أوي اي إنسان قرنمت خلاص يا رينات ده مرخص البيت سايك انا عندي الانفكتيف ستيج بتاعتي كانت عباره عن ايه ها اكسلا سيك اووسيس ضروري كنتريتت ايه شوط اولدري تمام سايكل كلها تحصل فين يا بنات ويدن زول التسه ايه براش بوردر ويدن بوردر وز اسمون انثيسن الان ريزيرفز بتاع السايكل هنكتب منها ايه تو تايبس من اووسيس ايه وايه السين هنا اخرج لو خرجت هتتغلاشه ان مش هقدر هت... يقول بتاعنا تاني فمش هتحمل الظروف بره تمام كل البرو بتاعنا اللي, اللي مسئوله عن تحليل الايه التير لازم اقول التير انترنال بوتو انفيكشن مين بقى اللي يكمل السيت السيت حاجات مين ممكن تعمل اكسوتيرنال بوتو او او انفيكشن لاي حد ثاني وصلت عايزه بقى اشوف الكومبليكيشن دايث سايكل اللي قلنا عليها قبل ما بيه واذا في ايه بروغوني وبالمخوف كل الكلام ده يعني في حد يشاملون ايه؟ طب. طب حد يقدر يقول لي ده بلوستيك عندي هنا ايه؟ ده بلوستيك هتبقى ايه؟ برافع علي كل انفيتم استيج هتبقى ايه؟ فيه اي مجموش ان هيكسر بقول لكم دي الميديلي انفكت يعني جسمه بيخرج من ال من اليوم بتاع الزغور بتنسل دي برودوسنج هي الكلام القدام يتفصل انجستد ماتشور سبوريوليتد دبل و دول المقصود بيها الايه السك او اوست من جي اي تي تركت اي بيسيليا اهيه شايفينها دي الاو سيست اهيه وبدأت ايه تبتصف بالايه بالانتسطينا الى ايه نريليز ايه سكوروزويت قلتلكم كل او سيست فيها كام؟ الحمد منها الاو السكوروزويت دي تتريتاك بالايه بناه براسايتايز الاي بيسيليا بسيل اندي ما بتضاي ايه ايه يعني ايه اسيكشولي يزيد العدد بتاعه بنصد من ده الوزيادة العدد وهي داخل سيستول ومسيستول بمعنى سيستول The اسمه شايزوغلي يبقى ايه هو الشايزوغني؟ اه سيكشوال ريبرودكشن خلاص؟ تماما يبقى الشايزوغني وقات لما بعد كده بايه؟ السيكشوال السيكشوال ده اواراً وارحة التين جامتوغني وسبوروغني تعالي بقى انا مع بعضين اواراً اواراً احنا عندنا دلوقتي في كام سبوروزويت تطلع من كل اوسيست تمام الاربعه دول بيطلعوا ايه مالتي بلاي وذن الايه الانتراش بوردر خلاص مالتي بلاي بايه واحد يقسم لاثنين يبقى وهكذا تمام اي بارازايت اي ستيج بيبقى لها كباسيتي يعني بيقول انها هتقعد تعمل ذات قبل ما يفتح يبتدي بقى ايه يدخل في الايه في السيكشوال ريبرو덕شن تمام كويس السيكشوال ريبرو덕شن في النهايه ميل أندي في ميل جاميلت. زي في ميل وفي ميل. تمام؟ يلتحدوا مع بعض ويدوني حاجة اسمها زايبود. اظن الكلام ده احنا شمنا عارفين. الزايبود ده دي يفنو بليه الاوسيست. عمليشنا الاوسيست جاد من اين؟ يبقى انا عندي اول حاجة. الجاميتون دي معناها ايه؟ ان بعض من البرازيت سحاول لميل أندي في ميل جاميل. قد حصل بينهم فيوجن أو يولن نأتي بقلنه إيه؟ زيبوت اللي ما سميها إيه؟ أو سبور زيبوت يعني نفسها سبور سبورو بنيه يعني السبور ده ويتحول لإيه للأوكسيس اللي إحنا إيه؟ عرفينها لها التن تيت بول وواخد بعض سبورو خلاص يا بنات؟ قد ديو خلاص في المنبول. يبقى هنا انا عندي وذن البراش بوردر في أسيكشول ثابته إيه؟ شايف زيبن أند سيكشوال يميتوبني أند بيشرح بقى السيكشوال هيجي زي عبارة عن ان بعض من الفرازايت تحول لميل أند فيميل من الفرازايت نفسه إذا سمي الميل ماكرو بامونت حاجة كبيرة. والفيميل اسمها مايكرو او أو مايكرو بامين شئ طبيعي سيكشوال يميتحد الميل أند الفيميل يا أنتوا بعنهم الإيه؟ يا الزيوت أو السبو ويدلي بتكوين ايه اوجان ممتوناً الايه الـ O-O-CYST خلاص بعد كده الـ O-CYST قلتها ان هي ايه mature infected just انها تخرج من الايه من الانتظام الانتظام الانتظام بيه اليوم الـ O-CYST are infected upon execution and permitting direct and fecal ولا احتلال سايجة داك نكمل دكتوره الماكرو هي الماس ايوه طب قصدي كده ان هي يعني مفيش مشكله هي فعلا الماكرو هي الفيميل والمايكرو هي الميل دايما حتى تبقوا كده في الاسبوجي يعني الفيميل, الفيميل بتبقى بتاكل حاجه شويه ايه الميل دايما بيبقى حاجه ثقيل فهي بقى الميل مايكرو خلاص مم. من أجل الثاني الأوسيست بسبوريوليت وسبوريوليتش يعني يا بنات يعني أصبح داخلها فيه للفور سفوروزويت يعني هارة سفوريوليتش يعني رواها فيها حاجة ماتشور شكل ماتشور اللي العبار عن إيه؟ إن فيها فور سفوروزويت فبيحصل فيه؟ بيحصل إنسايد البراش بولر فعشان كده يبقى فيه إنترنال كودوينفيكشن ولا ما يمنعش برضه يبقى فيه معانا اكسترنال ايه هنا بنات بقى السايكل الثانيه دي برضه شرح نفس اللي احنا قلناه اذا مع بعضين كده بصوا يا بنات ادي عندي الاو سيست اهي تمام وادي دي الانتاسايلر الميزيليوم بدات منها بتبتدي تطلع الكونتنت اللي الفوروس فوروزيت يبتدي يحصل ايه يتحول لاستيجس وفي النهايه كانتوا معانه ايه؟ زي ما احنا قلنا ايه سيكشوال اللي بسميها الشايزوين او السيكشوال اللي هي بسميها الاسبروين اللي كانتوني قد المايكرو الوان ميل والماكرو نتج عنهم ايه بنات؟ زايب الزايب وتانهم لايه؟ او بالتو طيب استاعتها الثين وول او سيست كانتوا معانها لايه؟ انترنال وول اكسترنال خائد ايه انفرشان تاني و او او سيست شايزوكني ايه سيكشواني عباره عن ايه؟ جاملتوكني وانتوا عنه اللي ايه الزايبون والثين مول او سيست كله تكرار لنفس الكامل خلاصتو انسفاريك الويدن ده او سيست دخلت او سيست خربت او سيست خلاص؟, خلاص. تمام ميجي بقى ليه المورفولوجي طبعاً المنظر اللي احنا شايفينه ده بنات عباره عن ايه؟ ده اسكان بيوريه بالسيرفز بتاع الانتستيل وكل دايره من الوقتاني بتيه عباره عن أوسيست الانتستين صدر الانتستينا الالنتيلي وقتين الانتستين بنا؟ بقية احنا قلنا مافيش غير مورفوريجيكال فورم واحد وهو الاوسيست الاوسيست فضل اسموه صاوز اسموه صاوز المقصود بيها ايه؟ ان الدائرة بتاعها مش هيزيد يا بنات عشين الريد باتسل الدائرة بتاعها ايه؟ تبقى اصغر منها. عشان ترى التقديل في الماتننتي كان بيدا جزء ايه بالنوربال للاكزاميليه المايكوسكوبية اكزاميليشة. الاو سيست بتاعها سمول. ام تو سكس مايكرو میتر انديامدر. قلنا الكودينت بتاعيتها عن ايه? فور اسبروزويت. وهي عبارة عن ايه? انفكتف استيش. تا نوع من الاو يا بناه? تو طيب. قلت لكم ان هي ريزيست. مين الريزيس تبثير ولا تبثير تبثير موت تكونون قطوع بارة في الامبارة في موت ايه مالي. سيكس ماس كل ده مش جديد علينا مم. يبقى مفيش إلا مورفولوجي من فول واحد بيهنا بعد كده الكونتينت اللي هونا اللي هو, اللي هو ايه؟ شكل السبوروزويد زي ما احنا شايفين كريسيد زي السي شيء وقد ده يبنى وإنفيل اللي بيعمل انفيجان ويعمل السايكل مش الوسيست اللي هو الوسيست وهو السبوروزويد تمام؟ وانا نشوف الباثوجينيسيس هل البرازايت دول ممكن يحصل البرازايت في اليوم الـ الـ لأ في اليوم اليوم نقوله في التجويف لأ عشان كده بنقول ده ايه اوبليجد انترا سيلولار بارازايت اوبليجد يعني يعني لازم بسوروزويد تياج مكينفيجا للانتستاين الميقوزة بس يبقى فين في الانتستاين الميقوزة بماد هيبقى فيها within the brush border of the small قلت لكم مش هيدخل السيتوبلازم عشان كده بنكتب عليه هو ايه انترا سيللر ودخل هو السيل ولكن ما دخلش السيتوبلازم هو عليه ايه هيترا سيتوبلازم عرفنا السايكله هتحصل في اني جزء تمام بعد كده الفراغ ديبلوبمنت بتوين ال في الباي وده مش ايه نتيجه لان هو بيدخل في البرش بوردر هل الستاينه نفسها هتبقى نورمال هيحصل لها اتروفي تمام، هل سمو الانتستيب تنفر فورم المورمان في السيوشيك الفامشان بعيدها؟ لا هتقدر تعمل بروبر أبسوربشن ولا بروبر سيكريشن، صح؟ ويس، الدستيربنس ده هيعمل ايه؟ دستيربنس فيه ال في لود والإلكتورايت يبقى معنى كده، هذين الموتبتي والأفينوة من الهايوار سيكريشن ومش قادر منبص، يبقى كله في ال في اليوم، في التبوير ومع الحركة السريعة ودستيربنس يبقى ده يحرق للسميء دياري تمام؟ نوع الديارية احنا في بإبلاد ديارية وفيه فات ديارية وعندي وطر ديارية ما الفات يا بنات الفات هي نفسها الاستیاتورية الفات ديارية هي نفسها الاستیاتورية الوطر ديارية من المسؤول عنها الكريبتوس بوريتين وفي السبير كيس بتبقى وطر ديارية سبلا للقولرة الكل ما بتعمل موضر الديارية بس انه مش برازايد صح؟ <تصفيق> احنا نبتالب عن ايه؟ عن الفرازيتك كوز اللي بيعمل في هو طريق الديارية في الفرازايد هو ايه؟ الكريفتوس كوريديا طيب يبقى الفرازايد دي يبقى دي يبقى ايه؟ دي بيسيليا السيلة دامج الانتستايلة لبيسيليا طيب ما احصلها الدامج يبقى يعملها ايه؟ السوربانس لنورمال فانكشن سواء الأبسوربشن أو السيكريشن في الن في نهايات بعد كده سيريس كومبليكيشن لان اي حد انسان طبيعي هيقاوم لكن انا قلت لكم ده ايه يبقى السيريس كومبليكيشن بتحصل مع الايميونوسوبريز مين امثله للايميونوسوبريز عنده كانسر واحد بياخد كيموثيرابي واحد عنده, عنده الايميون سيستم بتاعه ضعيف عنده امراض بتخلي الايميون جلوبولين ايه او سي دي كل ده بيساعد ان هو لو خد او تعرض للكريبس كوريا هيعاني من انفواسيع متصل للموت ليه على الاسي بي ومضره دائريه وما تلحقش وحساب اضطرابينس ريسبت للفيروم الانبرايت خلاص حساب دي اتش بي شوفوا واخد البالده يبقى سيريس كومبليكيشن هابن ان يونو سببرستد بيرسون للاندو كورتيست الفرازايت وهنا بدي الاكزامبل اللي بنقوله سببرست وحضرتك عليم والحاجات اللي طالعينها الكلينيكال بيكشور يبقى نهوم من عند البرازايت دخل بكمية طبعا الكلينيكال بيكشور زي ما احنا مكتبين على ايه الانفكتف دوز قد ايه تمام والميون سيستم شكله ايه وايه كمان تاليه والفيرلوس بتاع البرازايت نفسه احنا مش متفاقنا مش كل البرازايت ممكن زي اي بزور بتزرع البزور لديه دعوني احنا بقى قوي ونفس البيزر برد ضعيف لان الاساس باعه ايه مش كل مش بردبت مش قريب لو انبنى تمام يبقى لو مال الانفكشن بسيط والانسان ده اميون كونبتنت هو ايه اه صح؟ ويس لو فيه همي انفكشن هو اميون كونبتنت راضي هيجينه ديارية بس ديارية تاهم دي يطيق ايه مكسما اسبوعين وهديبق ايه سيلف ليميدي او الكنترول دي حتى لو ميتمش عليك تمام؟ مين ده يعانيه لازم اتدخل وديه علاج ومح الميورو سابريز إذا تجدين انفكشل بتاعك حانت تردر إيه؟ ثلاث تلات أصناف ثلاثة طيب قاسم تبادل أو في مائل تينفكشل ما رايح تنينه كومتا ودي قولنا سيلف ليميت ضايرية مودة نفسها أسبوعين وخراس الجزء بتاعنا وما لقى قاعدنا هتطلح الانفكشل هتصبح الانفكشل ما حصلنا على قطوفي ويبقى ريليف لكموريك في مرة لكن الميورو سابريز لازم أدينه تريدمنت وأدينه إيه في نوع الديارية دي ما قلنا بنات ايه? بوطري ديارية. طيب. البوطري ديارية. ممكن تدخل دي الانسان في ايه? ايحدة عند ديارية ايش من ايه? ابدو من المين. في بعض من الفيفر. تمام? عندولوزيا. ماليز. جنرالي مش طوية. صح? طيب. السي بير تيوريشن دي بيدي على ايه بنات قلنا? الفيرور the intense of infection at the, the 소pal, a كميه واحد اميونو كومبرومايز او سابريست زي يبقى في الحالة ديمة يبقى يعاني من ايه سي فير ضيارية بقى هي بقى ده مشكلة بس ده ممكن الكريبتوس بوريديم مش في حالة اللي هو بيبقى الانفكشن بتاعها مش قاسر فقط على الاندستي بتنتشر في الايه في الأورغان الجنبية ومتنتصر للنغة للبانكلياس للجول بلدر وتدي اعراض جول بلدر بيبقى عنده كوليس او ممكن دوسها لجوليس في اللغة ممكن يبقى فيه الاسباجرات والمان في البنكرياس لابا كل ده يظهر مع ايه اليميونو في الحالة دي تمام يبقى الظوربانيزم كان انفيد الكون بابا ببلي الفاكتور باندر باندر اوسيس طبعا شيء طبيعي هيا اصل يبقى كان بيتيكت الاسيس فين سوليس فيه مطمسح لكن هي طبيعي بتاعها باندر ايتيكت فين سوليس اعمل الدياگنوزيس ازاي يا بنات وتركيزوا معا الدياگنوزيس كلميك الفيكشنر <تصفيق> لو واحد في الديميك إيريا بس أي حدا عمت ديارية بيها إيه؟ أسباب كثيرة هعتم متأكدر على إيه؟ إلا بدايجموزيس ما لما نقص عينك على العينة وطري ديارية خلاص؟ طيب فأنا عملت إكسكولوجن للبياردية وعملت إكسكولوجن للإيه؟ للإنتميبة صح؟ تماماً إحنا ندور على إيه؟ برازيت الكوز في طبعاً أذر البيرال وبكتيريا الكو نيجي بعد كده، ممكن تعمل تعملي Direct-Wate-Bownt أظن أنتو عملتو في الكتير من أول wate تمام؟ مفروط تلاقي فيه إيه؟ الـ Go-O-Sist بس Direct-Wate-Bownt مفوصة ونحن والـ go احنا إيه؟ قلنا حاجة صغيرة صغيرة فمش عايزة إليه واحد يكون Perfect وعينه بجيب الحاجات دي عشان كده دايماً أعتمد إن أنا أستخدم سواء اسمها إيه؟ Modified-Zen-Nelsen Modified-Zen-Nelsen-Stain The Spec فلما بس نعمل موديفايد تظهرلي ازاي الاوسيست نفسها بتاخد اللون البيج او الريد الباك جراوند اللي هو خريطه نفسها اكوردنج للكونتنت اللي بنستخدمها بالتالي بيقول يبقى لونها ايه ازرق او لو انا كانت جرين هيبقى ايه اخضر لكن في كده الحالتين الاوسيست بتبقى ستند بايه ريد او البيج وبعد كده سايز بتاعها صغير طب الكونتينر اللي جواها نشوفها وان دي عايزه عين اكسبيرت حاجه صغيره واللي بتتهي تمام نشوف بقى اللي هي دايجنوستس دايركت ستول اكزاميشن ماكروسكوبيك اناليزيس للستول ميكروسكوبيك فورتيك شارت تمام اما دايركت او اعمل ايه طيب بعد كده بستخدم 7 و 2 مين المتفاعله للنز يسهل الاؤسيسة بسلون الايه؟ اجينيسة البلو او الجرين ايه؟ بايد جراوند هتبصوا فيها معايا اهو دي ايه اللي احنا شايفينها بدواري الحمر دي؟ اوه طيب والنون ده يقولون ايه؟ اخضر ولا ازرع؟ اخضر يبقى انا بستعملها ايه هنا؟ بايد مكاس بسلترين بلو او ده مش اخضر ده اخضر بلان؟ اخضر بلان؟ اخضر بلان؟ اخضر بسغير لا على كده احيانا بيتنفع ان لما الملف بيتفتح من ده بيغير ال الترنتيف قلت ليترناتيف ميثود ايه المقصود بالالترناتيف ميثود يا بنات ان دي طرق ثانيه بتاكد التشخيص او ما لقيتش ميثود الدايركت مقصود بالالترناتيف لو انا اخذت الساينال البروسيس ان الانديستاينر اف سيرم اللي فيه رايت سايكل ممكن تلاقي فيه انتالي في ديفرنت ستيجز بتاع البروزيستم ممكن تلاقيها شايز وده وده ممكن تلاقي واخد بالك تمام ايه كمان ثاني الجيون دايرموز ايه خاصه بالديون دايرموز سيبرنت الجيون دايرموز دي واتين اصبح احنا اتفقنا ان طالما في باراسايت يبقى في جزء من, من الشيدنج بيخرج مع الهوست صح الال يعتبر ايه انتجين لو انا عندي اولري احضر الانتيبولز للاجينس الحاجه دي وجايه ان انا احطها في عينه البستول وحصل ان الاجي موجود يبقى في يبقى في تفاعل انتجين انتي بودي ايه رياكشن بنستعمل التيست ده رابت تيست رابت تيست ودايما نازل دلوقتي ادله في الشركات الرابت تيست ده بيشخص حاجتين الكريم اللي تمام? ده اسمه ايه اللي احنا قلناه? اميون دياجنوزيس. يبقى الاميون دياجنوزيس ببقى مور سينسيتف بيه? لان انا ممكن قلت بتفحصي بانش اكسبرت. عشان تقدر تقولي اني في فيه او سيسكولا ما فيش. فاقضي باكم. فبقى العينة ببقى فيه انتربيتان الشيطينج. وحنا التفاعل الانتربيتان الشيطينج بازم من عيان اكتر من سابر. صح؟ لكن اميون دياجنوزيس. البرازاج الموجود يبقى فعلا يبقى اليميون ده يجوز بعتبر موبسنسيتيف عند ضاير التأويل موديفايد زي الهيلسن وممكن اليميون قلنا ان ايه عن طريق الايه اليميون السي او البلوريسنت او الرابد تيست وقلنا الرابد تيست ده مبوول عشان شنقص حاكتين ده ده اللي في السوق فعلا ده اللي عباره عن حيطة كارترش عالفين الستيك بتاع الايس كريم حيطة وبيقى فيها ايه بداخليها في عينة دستور بنتيجي قالوا ايه امودي تكيش خط واحد يبقى انا مصاب بكريبتو بلونين مصاب بكريبتو خطير هو بيبقى بالبنج بتكاتب لك لو انتظر تلك عيده اكيد هاشفتوها هاشفتوها كامل في المعرى ان شاء الله ادي المنظر هاي بزبط انت عاكم يا اقرب ايه مانت ايه بريبنان سيتيستيز ايه ايه لو انتوا عملتو في البنجي باك نيجي هنا ال اي بي اس تاني طبعا ما ننساش البي سي ار يا ايه مو سبيسيفيك ولكن احنا قلنا ان هو شويه بيقرف على الايه عدد البيشات طبعا البي سي ار برض بنعملي الابلكيشن او الملتيبلكيشن لايه لجزء من الايه البارازايت دي ان ايه وبعدين بتبتدي تعملي السيكونس ان ده سبيسيفيك للكريبتورمب كده بنقول الفحص ده يعتبر اكتر من الديجشن بيرود من اول ما ياخد العدوى ده انتصر عليك ممكن من اول يوم تظهر وان انتظر بايك سكور واخدين بالنا دي الديجشن سيل هي التايم دخول السستميك و خلاص نيجي بعد بيقول كده بيقول ال ان الاو سيست الايه بتبقى طبعا موجوده الشيدنج يا بنات بيستمر السيبرايك وي والواحد اسيمتوتيك يعني مش عارفه لو حسين اسمه الداي في اوسيست ولا لا تمام شفت طبيعي زي ما اقول ما ادي علاج لمين <تصفيق> في الامي دبريس ده اللي بيقولوا فابري ان الثاني لكن برضه لو واحد كومب دكس وطقي اعلى هو اساسا بتاعته شويه مش فيه مش قوي اهم حاجه بتدير العلاج الطبي اللي هو الريسبير مايز لازم اعمل حساب ان ايه برضه هو الالكترولايت عشان اعوض الايه الدي هيدريشن حول الفلودز اللي هما ايه اقلكم مع ايه الدايره طيب تفضلوا تقولوا البريبيشن والكنترول احنا تمام سوبر يا اكسلنت سوبر كوليديشن لو كان ان في ايبيديميك عرفنا ان في وداع او منطقه وداع شكل كريبتو لأزود لبيت الكلور. طبعا الكلور ده ممكن لأدور اللي وانا زودته. الحالة دي عمل ايه اهمة اكتبت حالة بموسيطة جدا. بربع اللي بنغل المية. لان انت لو زودت الكلور في المية. ايه نفسك مش هتتجارك بسنا بيعملين. يبقى لون المية ومعها مش مش مستسارة. فالبولي اللي بقفوضة البرور بولي اللي هو دا دي بقى حسن لتين. <تصفيق> تمام؟ ايه جبان دان يا بنادي؟ مش اخوي بقى انت مضطرب تروحي بقى في الحالة دي ما تستعملش المياه عادية حد يبوت الضوطر وردبالك او اغني المياه او لو كذلت بقى اصلا في سولين تقول بقى لحد المادة المنحفوزة مش بايس يعني افسدتها اللي تبتلع بعض بعض الناس خرار؟ وهيلس ايديوكيشن هي دي المهمة الهيلس ايديوكيشن وخاصة للناس اللي هم ايه؟ يرقبوا البراعم واقوم اني مرات كل فتره اعملوا اي نوع من المتابعه الصحيه لو في اي مرض او في قصدي اي كبت مصاب في الحيوانات دي خدوا بالك لان بعض البنات بتعمل خساره اقتصاديه كبيره في الانيملز لان نفس الديزيز ده بيخسر الاكل برضه واخدين بالكم فهيرقصوا ثاني بده تكثر عمليه فاي حد يبقى ايه بيحاول يحافظ على اي ثروه ده أفويد أو بروديكشن من الفود ويدريمك من أي كنتاميشن أو أن أخسلهم ماء أساساً كنتاميات التمام ومن البلقهم يكون ماء أنت تخسل جانية التي تبقى فيها الانفكتين فيديش بعد كده سيوش ديسكوزاً التخالص من الفضلات الأدامية بطريقة صحية وماستخدمهاش كافرتيلايزر إلا بعض إيه أفتر تريتمنت والإيه كيميكالز أو إيه ثيربالي أو كيميكال يعني موح حرارية تعودوا بقرارات حرارة عاية بموت أي ح أو كيف تلو خلط مواتي موية بتأثر أو تنون أي انفكتل استيش أو تنبنى؟ أي كمان تاني الهرز إبليوكيشن طبعاً شيء طبيعي وخاصة للأطفال أولوه بتخسروا إيه ونطلوش أكل من الأرض الكلامي وعرفيه أي استفسار الكريبتوسكوليديا؟ نعم فعلاً لفت منتتتت وحديثاً من المشار شكراً بنعمل اختيار غرياسون بعد كده لو دخلنا تمام بعد كده بنقول بقى افكت عشان كده ايه عن الصيدلاني الصيدلي الصيدلي قرنوت الوقت يا ريت تكمله تمام حضرتك عايز بس تاني هو ده طول يعني يبقى الدزيز اسمه ايه؟ سايكلوس ييزيس سايكلوس ييزيس سايكلوس ييزيس الدزيز قوز ايه؟ سايكلوس بورا سياتينيس تمام؟ الديفنت الفوز بتاعه؟ آآ خلاص؟ الهابيتات؟ اسموال انتستن انتيرو سايد الانتيرو سايد ليه خليها في سحن تمام؟ بس مش في البراش بورده بدخل هوه واخد نبنى عرفنا الفغل بين الـ والكريبتو بعد كده الـ Wod of Infection نفس؟ اه رابع ليك هيبقى ايه انا هتقول إكسرا بص ايكا في الحالة دي إنتراسيكرا إنتراسيتو بلازمك خلاص؟ انا ليه قلت إنترا و إكسرا عشان تعرفي ان التاني كان ايه؟ Within the brush border ده بيدخل زي اي فرازيت او اي اوربانيزم بيدخل بغاية بول إيه؟ Cycoblasm نيجي بعد كده الموتوف انفكشن عنه أو أوسيست يبقى لو داي كل الانفكشن اسمه ايه؟ أو, أو بس في الكريمتو اسمها ايه؟ فيكترول أوسيست هنا هنقول بقى ايه؟ أسبوريوليتد أسبوريوليتد ليه؟ لأن السيست بتاع السينيكولسبورة اللي ما بتخرج من المريض بتبقى إماتشور ان ماتشور يعني ما فيهاش بواس بروزويت خلاص قنعنا يبقى هل دي ممكن نخسر معاها خلاص نيجي بعد كده يعني سبروليشن كلمه سبروليشن يعني ايه يعني انا عندي جونهه ورا يعني, يعني, يعني انا عندي, أنا عندي لكن الكونتينت اللي جواها مش مطرح خلاص حصل بها ماتشوريشن يعني ماتشوريشن يعني اللي جواها واضح عندي <تصفيق> اقولي الاو سيست دي جواها ايه اربعة سكروزويت وخلاص يبقى دي اسمها يا بناتك فيش... انا عاية تحليبها بقول الاو بتاع الكريمتو سكروزويت عن كورة جواها اربعة سكروزويت وخلاص خلاص دي الماتشور دي قاعده السيكلوسبورا حبيبتي انت وقفتي هو صح لا ما اللي <سؤال> من بره كوره جوه الكوره دي كمان كرتين اسمها سبورو سيست جوه كل واحده 2 اسبوروزويت خلاص كده في حل الـ difference between morphological هنشوفه دلوقتي حالة يبقى الـ عشان يحصل للـ Oocyst اللي خرجه من المريض اللي مصاب بالـ لازم مرة في الـ under certain environmental condition مدة لتقلع عن حوالي 10 تيام الـ Sporin تبقى ماتشور ماتشور يعني إيه؟ يعني لو خادش الإنسان تعملون disease وره تمام لكن هذا كان حاصل في الـ يبقى No Auto Infection خلاص؟ Diagnosis <تصفيق> <تصفيق> لا هي بتخرج من المريض الماتور يعني ايه؟ عن ايه؟ انا سحلتها لخالص دايرة لكن دما تبص على الـ contenter داخل الدايرة متقدرشت بتقولي ده شكله ايه؟ او ايه؟ مش مفيش معاه له مطعم لأنها حاجة immature. حصلها باتشوريشن. مش قرديني تجيوتي تقول عليها في المنسب. هنا اقول عليها سفوريوريشن. سفوريوريشن يعني معناها ان الكونتينت تحولت لليل سفوروزويد. اللي عادتهم كانوا اربعة في, في الكريفتو. وهنا عادتهم اربعة بس الاربعة طولة جوة اتنين سفوروزيست وكل واحدة جوة تو سفوروزويد. فهما طولة اربعة بس شكلهم داخل مختلفة نشوفوا حالا دلوقتي. بنقول طبعاً شيء طبيعي نفس الطريقة الإيه؟ الإجزامينيشن جاير التويت موت لابن انت وقتاً للأعيان هتايا جوائي إيه؟ هتايا جوائي فوق وسيس ولاتن حكمها حوالي طب خضاعات حكم الإيه إيه انتوا لو انتقدان تقولين تقول فيها كامس بوروزويت؟ لأن هي إيه؟ رابع طيب لما اسموها بالزر هتاخد الزر تمام؟ ما ننساش حاجة تمام يا بنا الفلورس انت طيبا في الاجلوز بالفلورسين بتزهر الحاجات دي ليه؟ دواية عاملة ايه؟ فلورس انت كده تمام؟ بس لازم ننفحصها بالإيه؟ بالفلورس انت مايكروسكوب مش الميكروسكوب العدي طيب بالمودفايد زي بنلسل وديموستريشان لكوتو فلورس انت بستعمال مايكروسكوب طيب بنقول ان احنا دايما في فحص الحاجات بتاع سايفلو الكريبو صعبو وطيكو ما عايزة واحدة إدأ إكسبيلت أنا حاجة بقول لي إسموه لكن دي كبيرة بمو إدأ إيه ده يجلوز الناحى أسحي جاب علي على فكرة بنات فيه سلايدي نقصة هنا في العجلة لا لا المرفين دي اللي بايش بي ميني مخلقة في و برضو مفيش مشكله كده تمت الامور بالنسبه طب بص حاجه ايه ده دي التسييل في طريقه بتحسن ان الانسان عرف نابود اوف الانفكشن او الانديشن اوف اللي بيخرج من العيال هيبقى ماتور او اماچور اماچور خلاص الحمد لله تمام في اوتديشن في الكريبتو بس مفيش في مين سايز <تصفيق> سايز. <تصفيق> خدا بيعود الكمبارزون. قدي منظر لايه اضاير الكويت ناول. الجنوب ده دا دايما انا اشتو كلامي. ليه انا مش فاهمة. بعد كده كل واحدة هنا بقيت يجيبتنا في النص. ما رايش جاب بساح كده. خلاص. قدي اضاير اكتابنات. بدون اي ستينة. شايفين كل واحدة من دولة عبارة عن او سيست بتاع الكريبتو. والحاجات اللي هوى دي دي الفوروس بورو زي. طبعاً دي حجمه صغير وواحده مش عندهش خطرة مش هكيبه لكن شايفين هنا السيدة حوالي كام ضعف حوالي 10-12 بايتمون طيب لما سبقناها بالزيد ليرسل وابحينه طبعاً وابحينه بالفرق عشان كده دايماً ال... ال... اي عينة فيها ضيارية ما متاع... بس بديد الترميلي دايرك بستر راين دايرك بالايو دي لازم ترميلي زيد ليرسل ليه؟ لو فيها الكريكتو خراض لقد دايه عينيش تابس سوركي وانا تحكر والايه؟ دي عزورة عن الايه عقول دي بيزيار متر بتاع أو أوسيست وكريبتو الايه إيو اسيست ومين أوفت السلح وبعد كده نديك الادوة اللي كامل للمقارمة ايه واختوات الادوة اللي كده يبا الى في حالة الكريبتو سبوريديا عن الان ما عاليا بنات تحتوي على ايه؟ بطور الزمان ها هي روض واحده فطر وجواها ايه؟ كل واحده جواها ايه؟ خلاص كان دول اربعه فري ان الكريت لهم حاجه في ما نقولش الا نقول بقى نقول س جن مول اللي هيديهم اوف سوسس بعد كده الاسكورليشن قلنا الكوربت سوليد دي ايه؟ الميدياتري اسكورليت عشان كده هي بتعمل بوتو ديشن للدره والستير هنا السبيروريشن تاكسيت بليز اوتسايد في ذا بايلون اند نيد ايه اب تو 10 دايز بعد كده اوتو انفيكشن طبعا خلاص التجعيم مين اللي فيها اوتو انفيكشن او ما فيهاش واللي ستيننج سواء الاثنين المفروض ان انا بستعملهم الايه السيلز اي استفسار يا بنات ما كانش في تعليق 5 دقايق Thank you.